أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تصل على أحد منهم مات تأبدوه، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره.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 وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله وما يستوي الأحياء ولا الأموات إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ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 ثم أماته فأقبَرَه فأقبَرَه فأقبَرَه ثم أماته فأقبَرَه ثم إذا شاء أنشَرَه وإذا القبور باعثِرت وإذا القبور باعثِرت وإذا القبور بسييرة وإذا القبور بسييرة وإذا القبور بثيرة بثيرة بثيرة بثيرة وإذا القبور باسيرة وإذا القبور باسيرة. أس يَعْلَمُ يعلم بُعْثِرَ مَا ما في القبور بعصير ما في القبور بص ما في القبور أس يعلم إ بعص ما في القبور أس يعلم إذا بعص ما في القبور ما في القبور ما في القبور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 ثم لترى منها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ونفخ في الصور فإذاهم من الأجذاف إلى ربهم يرسلون فإذاهم من الأجذاف إلى ربهم يرسلون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 انك لا تسمع الموتى انك لا تسمع الموتى انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء الى والله مدبرين ألم نجعل للأرض كفاة؟ ألم نجعل للأرض كفاة؟ أحياء أو أموات؟ أحياء وأمواتا اللهم يا حي يا قيوم.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 في فروج الموت ادخلوه اللهم ابطل كل سحر في افواه الموتى وضعوه في افواه الموتى وضعوه في افواه الموتى وضعوه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 وما في التراب وما في التراب اللهم اطل كل الأسحار التي تجدد في زيارتهم لقبور الأقارب اللهم ابطئ كل الأشحال التي تجدد في زيارة لقبور الأقارب لقبور الأقارب اللهم ابطئ ما يرشوه اللهم ابطئ ما يرشوه وما يبخره وما يدفنوه وما يدفنوه اللهم ابطئ كل الأشحار المدفونة اللهم ابطئ كل الأشحار المدفونة والمخبأت في, في قبور العائلة والقبيلة في قبور العائلة والقبيلة في قبور العائلة والقبيلة اللهم لخدامة سحرت المقابر من الجان والمردة والسحر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 في قفرتهم ونومهم بالاحلام المفزعه والمميته اللهم حل كل مربوط بشحر القبور اللهم حل كل مربوط بشحر القبور وكل مشلول وكل مشلول وكل ممسوس بجن المقابر وكل ممسوس بجن المقابر وكل معيون ومحسود احاطه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 والفرقه والتشتيت والاختلاف والفرقه والتشتيت والاختلاف اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه ومنك الاجابه يا قريب يا مجيب اللهم هذا الجهد عليك التكلان يا رحيم ويا رحمان